بسم الله الرحمن الرحيم ان الناسعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمتدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراضفه قلوب يوما ذي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 هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك لا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى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 الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة ايان مراها فيما انت من ذكراها ان ربك منتهى إنما انت منذر من يخشاها 119. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها